بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام فيما نسب إلى الشيخ الأعظم رحمه الله من أن الواجب هو المقدمة التي بصد بها التوصل وقد ذكر في توجيهه أن المفروض أن تجب المقدمة الموصلة لأن السبب في ترشح الوجود من المقدمة إلى المقدمة هي حيثية حصول الواجب به والحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية العملية والنظرية كلها تقيديه أي أن تلك الحيثيات هي موضوع ذلك الحكم العقلي تلك الحيثية هي أصلا الحكم منصب على تلك الحيثية وعليه يكون وجوب المقدمة الثابت بحكم العقل موضوعها الموصل ولكن التكليف حتى الغيري لا يتعلق الا بالحصة الاختياريه والعنوان الواجب لا يقع اختياريا الا اذا صدر عن قصد واختيار إذن فلا بد في المقام من قصد التوصل الى ذي المقدمه وهذا هو الذي قال به الشيخ الأعظم على ما نسب إليه وقد اعترف, وقد اعترف السيد الخوئي رحمه الله بما ذكر في هذا التقريب من كون الحيثيات في الأحكام العقلية تقييدية دائما أصل ان حيثيات في الأحكام العقلية دائما تغييدية يعني أن الأحكام العقلية تنصب على تلك الحيثيات هذا اعترف به السيد الخوئي رحمه الله ولكن اعترض على كلام الشيخ الإصفهاني قال أن كلام الشيخ الإصفهاني غير صحيح لماذا بخروج المقام عن الأحكام العقلية يقول نحن ليس كلامنا في الأحكام العقلية كلامنا في الحكم الشرعي وهو الوجوب الغيري للمقدمة لأن وجوب المقدمة المبغوط عنه هو الوجوب الشرعي إن لم نؤمن بالوجوب الشرعي للمقدمة اصلا موضوع البحث ينتفي لا العقل، والعقل مجرد كاشف عنه نعم العقل يكشف يكشف عن هذا الوجوب شرعي، ولكن العقل يكشف عن. يقول أستاذنا وهذا تهافت في الكلام. فإنه لا يقصد بالحكم العقلي إلا ما يكون العقل كاشفا عنه. والحكم العقلي ماذا يقص يقصد هذا وجوب غيري وجوب شرعي الكاشف عن من؟ العقل وصار صار حكم عقلي بعد والوجوب الغيري للمقدمة وإن كان شرعيا اصلا نتكلم على مسلك أن المقدمة واجب شرعا ولكن ما دام ان الكاشف عن هو العقل فهذا حكم العقل فإذا سلم رجوع الحيثيات في الاحكام العقليه الى التقليديه لم يبق وجه لدعوى خروج محل الكلام عن تلك القاعده فالتسليم بتلك المقدمه مناقض للاعتراض عليه في المقام بخروج المقام عن تلك القاعدة هذا خطأ السيد الخوي رحمه الله في المقام نعم يرد على كلام المحقق الإصفهاني عدة اعتراضات في هذه الليلة نكتفي بالاعتراض الأول الموارد على كلام المحك الاصفهاني والباقي نؤجله إلى ليالي القاتمة بكر بالليل وبعد ذلك الاعتراض الأول أن رجوع الحيثيات التعلييلية في الأحكام العقلية إلى التقليدية هذا إلى التقليدية في كتابنا ساقط لا أدري هل من القلم أو من الطبع ما أدري لا أدري أولا الاشكال الإشكال الأول أن رجوع الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية يجب أن يضاف إلى الحيثيات التقييدية الحيثيات التعليلية ترجع إلى الحيثيات التقييدية يعني أن الحكم رأسا يقع على ذاك القيد هذا معناه أن يرجوع للحيثيات التقييدة هذا صح كتابكم يعني هذا الى الحيثيات التقليديه لا اعرف هل ساقط من قلمي حينما كنت اكتب او انه ساقط في الطبع لا اعرف عن كل حاله يقول هذه القاعده قاعده ان الرجوع الحيثيات التعليليه في الاحكام العقليه الى الحيثيات التقليديه كلام موروث أن الأصحاب هذا معروف لا لدى الأصحاب هذا الكلام موروث من قبل الأصحاب يراد به الأحكام العقلية العمليه يعني باب الحسن على القبر دون النظرية ووجب المقدمة شرعا يكون من الأحكام العقلية النظرية وجوب المقدمة حكم عقلي صح وجوب المقدمة شرعان لكنه حكم عقلي يعني العقل حكم بذلك بناء على الملازم ولا علاقة له بباب الحسن والقبل وتوضيح ذلك أن الأحكام العقلية العملية إدراكات لأمور واقعية الحسن والقبر وهي الحسن والقبر في الأفعال وكل فعل عرض عليه عنوان حسن أو قبيح سرى إليه الحسن والقبر ولم يكن انطباق ذاك العنوان عليه إلا واسطة في العروض يعني رأسا الحكم وقع على ذاك القيد لأنه العنوان الفلاني عرض عليه عروض هذا العنوان هو ليس ليس الحكم عر عرض على ذاك العنوان وإنما على عرض على تلك الحيثية. وهذا معنى أن ذاك العنوان إذن واسطة في العروض. عروضه ليس على ذاك العنوان إنما على تلك الحيثية. والحسن أو القبح عرض حقيقة وواقعا على نفس ذاك السبب وهذا معنى كون ذاك السبب حيثية تقييدية أما ما نحن فيه يخرج من هذه القاعدة الموروثة القضايا العقليه النظريه من قبيل وجوب المقدمة وجوب المقدمة حكم عقلي لكن نظري وجوب المقدمة ليس معناه يعني ما ينظر إلى باب الفصل والقر أنه يحسن أن نأتي بالمقدمة أو يقبح أن نترك هذا من الأحكام العقلية النظرية ولم يقم الشيخ الإصفهاني في كلامه برهانا على كون الحيثيات التعليلية واسطة في العروض في بوران ما موجود في كلامه وأن وجه المقدمة عرض في الحقيقة على تلك الحيثية حتى تثبت بذلك التغييدية ويذكر أسرنا أيضا مطلب آخر طبعا هذا المطلب خارج عن محل البحث هذا استطرادا أسرنا ذاكذا ذلك وهو أن هذا أن هذه القاعدة يخرج من هذه القاعدة الأحكام الشرعية المجعولة هم خارج من هذه القاعدة طبعا نحن ليس بحثنا في الأحكام الشرعية وإنما بحثنا في وجوب المقدمة والذي هو حكم العقلي. ولا هذا أقول هذا القسم الموجود في الكتاب هذا استطراد يشير إليه أستاذنا يقول يخرج من هذه القاعدة الأحكام الشرعية المجعولة فإنها ربما تجعل لا على الحيثيات لا على حيثياتها التعليليه فهم ما تكون ما ما تجعلها حيثيه تقيديه مثاله كجعل الوجوب على الصلاه لكونها ناهيه من عن الفحشاء والمنكر باعتبار عدم كون تلك الحيثيه عرفيه اما ان الحيثية حيثيه ناهية عن الفحشاء والمنكر ليس ليس شيئا عرفيا العرف ما يدرك انما اخذ من الروايات الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس الا العرف ادرك اما لهذا السبب لم يجعل. لم تجعل الشريعه العنوان أنه عن الفحشاء والمنكر وإنما جعل العنوان الصلاه كجعل الوجوب على الصلاه لكونها نهيه عن الفحشاء باعتبار عدمه تلك عدم كون تلك الحيفيه عفيه او عدم كون مصداقها متعينا بالدقه لا نعرف ان الذي ينهى ان النهي عن ما هو وكيف يكون او غير ذلك من الاسواق ولهذا جعل الموضوع عنوان الصلاه والذي ورغم ان السبب لم يكن عنوان الصلاه مثلا لان كان هو النهي عن المنكر هذا بناء على اننا اخذنا على انفسنا ان نمشي بتوئده حتى لا يصعب على أكترية الفضار استيعاب البحث نكتفي بهذا المقدار وننهي الكلام إن شاء الله غدا بالليل والليالي التي تأتي بعد ذلك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته